أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله المجيب هذا الاسم ثبت بالقرآن فقد ورد هذا الاسم العظيم في كتاب الله جل وعلا في قوله فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وورد بصيغة الجمع في قول الله جل وعلا ولقد نادانا نوح نعمل الْمُجِيبُونَ المجيب يقولون في اللغة أجاب يجيب والجواب معروف وهو رضيد الكلام الفعل أجاب يجيب قال الله جل وعلا وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي أي فليجيبوني فالإجابة رجع الكلام تقول أجابه عن سؤاله أي أنه رد عليه ما كان يسأله المجيب في حق الله تبارك وتعالى قالوا هو الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول وقالوا الله المجيب الذي يجيب دعاء عباده إذا دعوه وقالوا هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويغيث الملهوف إذا ناداه فهو القائل أدعوني أستجب لكم وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عدني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى ابن المقيم قال في النونية وهو المجيب يقول من يدعو أجيبه أنا المجيب لكل من ناداني وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان أهل العلم ذكروا أن الإجابة على نوعين زي ما كنا بنقول في اسم الله القريب أن القرب نوعان أيضا الإجابة نوعان إجابة عام وإجابة خاص الإجابة العامة قالوا الدعاء ينقسم إلى نوعين دعاء يسمى دعاء الثناء ودعاء يسمى دعاء المسألة والطلب يفهموا المعاني دي علشان بعض الناس بيشكل عليهم هو بيظن ان كلمة الدعاء معناها ان انت تقول يا رب ارزقني يا رب اعطني يا رب عافني يا رب شفني ده اسم دعاء المسألة لكن في دعاء اخر هو دعاء الثناء اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أنت بتقول أحقة دلوقتي؟ Peace؟ أنت وتثني على الله عز وجل هذا يسمى دعاء الثناء فإذا طلب الله مننا الدعاء وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة فليس الدعاء هو دعاء الطلب فقط وإنما دعاء الثناء ودعاء الطلب ابن القيم يقول في زاد المعاد الدعاء نوعان دعاء ثناء ودعاء مسألة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في سجوده من النوعين من الدعاء الذي هو دعاء الثناء يثني على الله يعني سبحان ربي الأعلى دي دعاء ثناء فكان يكثر من الدعاء الذي أمر به في السجود فيتناول النوعين لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل حال السجود أقرب ما يكون العبد من ربيه كان من القدري الله القريب وهو ساجد فليكثر في الدعاء فالمقصود الدعاء سواء كان دعاء ثناء على الله أو كان دعاء طلب ومسألة قال فيتناول النوعين والاستجابة من قبل الله عز وجل أيضا نوعان استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله يبقى لو كان الدعاء دعاء طلب يبقى الإجابة حتكون بأن يعطيه ما طلب طب لو كان الدعاء دعاء ثناء يبقى في المقابل يسني عليه في الملأي الأعلى أخذين بالكم فيقول فيستجيب دعاء الطالب بإعطائه سؤاله واستجابة دعاء المثن بالثناء وبكل واحد من النوعين فسر قول الله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان سواء كان دعاء مسألة أو كان دعاء ثناء والصحيح أنه يعم النوعين إن الإجابة عم النوعين والدعاء بعم النوعين دعاء الثناء دعاء الطلب إجابة الثناء بالثناء وإجابة الطلب بإعطائه سؤلها في تقسيم آخر العلماء قالوا اللي احنا بنتكلم فيه ده إن الإجابة إما إجابة عامة وإما إجابة خاص. فلو دعاه الداعي دعاء عبادة دعاء مسألة وقال ربكم دعوني أستجب لكم فدعاء المسألة يقول العبد اللهم عاطني كذا اللهم ادفع عني كذا فهذا يقع من البر والفاجر ويستجيب الله لكل من ناداه ولكل من دعاه بحسب حاله وبحسب ما تقتضيه الحكمة وشوفوا المعنى ده انه بيستجيب من الفاجر وبيستجيب من البر الدعاء العام ده. ربنا لما يقول ام يجيب المضطر اذا دعاه ما قالش المضطر المؤمن أما من يجيب المؤمن اذا كان مضطرا ما قالش كده قال المضطر سواء كان فاجر سواء كان كافر سواء كان كذا يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء سبحانه وتعالى فده اسمه إيه الإجابة العام دي تشمل الأبرار والفجار ولا يدل خدوا بقى الكلام ده عشان هو بيقولك أنا كل مدعي ربنا ربنا بييسر لي هو أنا ما بصليش بس ربنا فتحها علي خالص فده دليل أن ربنا بيحبني أصلاً ببر بأبو يا أمي أصلاً ما بعملش حاجة غلط قصة الصلاة دي مش مهمة أو يعني أو يعني هو طبعاً ما قلتش لا، بس يعني الحمد لله نابيني وبربنا عمار أنا قلبي موصول بالله بيغتر بإيه بإنه بيستجاب دعائه ما إحنا إسه بنقول ما هو بيستجيب للأبرار وللكفاء وللفجاء فده ما يغترش بحد فهذا لا يدل على حسن حال الداعي وإنما هذا الأمر على حسب حال الدعاء يعني هو في ظرفه فربنا برحمته بحلمه بكرمه وإنعامه بيفيد عليه مش دليل على فضله عنده ده دليل على فضل ربنا عليه مش أنه هو إنسان كويس فبيديله وإلا لو فهمناه بنفس المنطق ده طب مسألة الرزق بقى يبقى ما فيش كافر يمسك مليم ازاي بقى يبقى عنده نطحات الصحاب يبقى ازاي؟ لو احنا هنحسبها بالطريقة دي انه المسألة بتقيم بالرزق المادي انا كل ما دعي ربنا يديني انا معايا فلوس كتير يبقى انا كده عند ربنا بالمنزلة لا لو كانت الدنيا تسوي عند الله شيئا ما سقى منها الكافر شربة ما طب الاجابة دي اجابة العامة تشمل الابرار والفجار في إجابة خاصة وهذه لها اسباب عديدة وحن تدرسها وحنقولها في اخر المحاضرة اسباب اجابة الدعاء منها على سبيل الذكر طول الصفر التوسل إلى الله بأحب أسمائه وبالاسمه الأعظم التوسل إليه سبحانه وتعالى بصفاته دعوة المريض دعوة المظلوم دعوة الصائم دعوة الوالد على ولده الدعاء في الأوقات والأحوال الشريفة دعاء خاص فيه الشروط اللي حنقولها انتفت عنه موانع الإجابة يبقى هذا دعاء يرجى قبوله ويرجى إجابته عند الله عز وجل الله المجيب الله سبحانه وتعالى المجيب وقلنا أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى الإجابة في غير ما موبع فأجاب الله عز وجل أنبياءه ورسله قال الله جل وعلا في حق نبيه نوح ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم وقال في شأنه أيوب وأيوب إذ ناد ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من الضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنه من الصالحين وذنون الذهب ذهب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرض وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فهذه الآيات يستدل بها على معنى إجابة الله عز وجل لعباده الصالحين فكل من دعا الله دعاء اضطرار ودعاء فاقة وتعلق بالله وحده فإن الإجابة لا تتأخر في العادة عنه أما يجيب المضطرة إذا دعاه ويكشف السوء. عايزين بقى ندرس فقه الدعاء وفقه الإجابة وأول مسألة هندرسها إزاي أنتوا بتقولوا إنه ربنا مجيب وفي نفس الوقت بتتأخر الإجابة يعني ما السبب في أن تتأخر الإجابة إذا كانت الآية بتقول أدعوني أستجب لكم طب يا رب أنا دعيت وما استجبتش الآية دي مش متحقق أنا دعيت ولم يستجب لي وأنت بتقول يا رب إن اللي حيدعوك هتستجب له إزاي ابن الجوزي وهو يكتب في صيد الخاطر وانت قاعد مع نفسك كده في جدل وحوار بيقول حصل للموقف ده بالظبط شو كلامه بيقول رأيت من البلاء العجاب ان المؤمن يدعو فلا يجاب فيكرر الدعاء وتطول المدة ولا يرى أثرا للإجابة قلت لكم قبل كده واحد بعث ليه قال لي أنا ألحط ليه وانا كل مدعو ما ليش شوفوا قد دي فهو بيقول ما هو صحيح ساعات يدعو يدعو يدعو ما فيش اثر خالص فينبغي له ان يعلم ان هذا من البلاء الذي يحتاج الى الصبر اولا وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض يحتاج الى طب ده مرض الوسواسة دي بقى كلها والكلام اللي حيجي في دماغك والشبهات اللي حيرميها الشيطان والصموم دي كلها دي محتاجة طبيب للقلوب يقول ولقد عرض لي من هذا الجنس انا مرة من المرات وانا قاعد مع نفسي حصل لي كثير فإنه نزلت بي نازلة فدعوت وبالغ وده عالم حيبقى عارف الشروط وعارف الموانع وفاهم المعاني تمشي زي فبلغت ودعيت ولم أرى أثرا للإجابة فأخذ إبليس يجول في حلبات كيده فطار يقول الكرم واسع بصبع الشغل قال له ربنا كريم والبخل معدوم ربنا مش بخيل فما فائدة تأخير الجواب طيب مطلم ربنا كريم طب ليه ربنا ما بيكرم يكش بصوا بقى شغل الشيطان فقال فقلت له اخسأ يا العين لما الشيطان بدأ يخش علي ويقول له بيأكل متين دول ودخله بقى ما هو عالم فبدأ يقول له انت طبعا عارف ان ربنا مش بخير انت عارف طبعا ان ربنا كريم وما فيش اعظم من كرمه بس هو مأخر عنك انت ليه اش معنى انت وفي حاجة اما انت ما تنفعش في سكة دي اما انت فيك حاجة يما بقى يما انت فاهم غلط يبقى المعنى مش كده بص الشغل الشيطان ده بقى هو بيقول اول ما حسيت انه حيخش علي رح تقال اخسأ يا لعين فما أحتاج الى تقاضي ولا ارضك وكيلا مش عايزك انت يا عم تمسك القضية بتاعتي مالكش دعو بيها انت مش مؤجرين ابالسة يشتغلون لنا محمين ما تخشيش في القصة دي اقفلها من الاول ثم عدت الى نفسي فقلت اياك ومساكنة وسوستي اياك ابليس يلعب بيك بس الاجابة هو نفس الدلقة الشبهة فإنه لو لم يكن في تأخير الإجابة إلا أن يبلوك في محاربة العدو لكفى. هو أول حاجة فكر فيها قال الكفاية أن ربنا بيطلع على حالي دلوقتي أنا حأراغم الشيطان وحأقاتل الشيطان وحأجاهده ولا أنا حساب نفسي للشيطان كفاية أن أنا أشهد المشهد ده مع ربنا إننا أنا أثبت له أن أنا ما تفرقش معايا وأنه مش الشيطان اللي حيخش بيني وبين ربنا ده أول معنا وبعدين بقى ذكر عدة أمور هي دي بقى اللي أنا عايزكم تبقوا فاهمينها وحفظينها جاوب إزاي قالت فسلني عن تأخير الإجابة النفس بقى بقى يتقولت طب ما تجاوب ما هو بيقول كلام برضو يعني موزون فسلني عن تأخير الإجابة في مثل هذه النزلة فقلت بقى, بقى يطلع العلم عد معي واحد قال ثبت بالبرهان أن الله عز وجل مالك وللمالك التصرف بالمنع والعطاء فلا وجه للاعتراض هو بتاع نفسي هو النهاردة أنا ملك نفسي أنا المالك هو أنا الملك هو أنا الملك أنا مش مالك فالنهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى يصرفني كيف شاء أنا عط فما ليش أن أنا هتعترض عليه هو أنت بتعترض في ملكك بتعترض في, في حوزتك أنت بتطلب أشياء زي بالضبط كده ولله المثل الأعلى قادم عندك وبييجي ويقولك أنا عايز كذا كذا انت مش شايف ان ده ينفعه فبتمنع عنه هو جاي يقولك اديني بس ألفين جنيه علشان خاطر أنا عندي ظروف معينة هتعمل بيومية كل ما تدي له فلوس يصرفهم غلط فمنع عنك يتسمى الراجل ده سفيه او يتسمى ظالم او يتسمى بخيل بياخد الفلوس يروح يصرفها في اي كلام بيشرب بها مخدرات ادي فلوس انا مش مالك ينفع بعد كده تطاول على الراجل اللي بيديني واجه أقول لا هو ما بدينيش ليه هو شايف كذا ولكذا أنا مش مالك علشان أقول وتصرف تتصرف غير ملكك فأول حاجة لا وجه للاعتراض لأنك لست الملك ولست المالك ولا الملك اتنين قال وقد ثبتت حكمته بالأدلة القاطع فربما رأيت الشيء مصلحة والحق أن الحكمة لا تقتضي وقد يخفى وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي في الظاهر الراجل ماسك مشرط وقاعد بيفتح ويعمل أنت لو عدت تشوفه كده وبيعمل عملية جراحة إيه ده؟ ده بيعمل إيه ده؟ لكن هو فاهم شغله كويس على أنه ده حيؤذي المريض في الظاهر لكن في الباطن حينفعه بيضربوا بها مثلا أنت دلوقتي معدي على أظيب القطر بصيت لقيت قطر جاي وفي واحد واقف تسيبه ولا اتخده وتقفز به وممكن يصيبه بعض الخدوش و... و... و... و... و... يجي بعد كده يقولك إيه اللي انت عملته فيها ده؟ انت كنت هتموت هي كده فلله الحكمة البالغة ده المعنى الثاني الأولانية الله الملك بيجاوب بالأسماء وصفاته اول حاجة ربنا الملك فما ينفعش اعتارد اثنين ربنا الحكيم انت اللي شايفه مصلحة ربنا حكيم انت متعرفش مقالاته الى ايه قصة موسى والخضر كانت بتقول كده في الظاهر بيعمل غلط بيخرق السفينة ازاي بقى ناس طيبين وناس كويسة تيجي بعد كده تخلع لهم لحين وتسيبهم كده بعد كده لما تنزل الى مقال الامر ولو كانش كده كانوا اغتصبها اصلا الملك وكان اثارهم وكان خد كل اللي فيها لما عد بص لقى البتاع اصلا مخروق وقال لك لما تنفعش دي يسيبها الشاهد لما تنظل الى الامور من برة غير ما تعرف مقالتها هو ده معنى حكمة الحكيم سبحانه الامر الثالث. قال أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضر ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أنا عايزها دلوقتي, أنا عايزها دلوقتي زي مصدد كده برضو ابنك جايلك عايز عايزي يا ابني مش دلوقتي يا حبيبي عندك امتحانات ما ينفعش دلوقتي لا أنا عايز أسافر يا حبيبي طب لما تخلص ما ينفعش دلوقتي طب خلص بعد كده فلو أنك أجبته في عجلته أفسدت عليه حاله ولو أنك أعطيته في الوقت المناسب له فقد أصلحت هو نفس الحال أنا عايز دي دلوقتي. دلوقتي يا حبيبك هتفسدك أنا عايز أتجاوز دلوقتي دلوقتي لو خدت الحاجات دي قد تتزوج بامرأة تفسد عليك حالك فهو مدخر لك الأفضل ما منعك إلا ليعطيك فالمعنى الثالث أنه قد يكون الخير في الآجل فلا تتعجل أربعة ألوى قد يكون قد امتنعت الإجابة لآثى فيك يا أخي فتش مش يمكن بتاكل من حرام ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وفي آخر حديث قال إيه ثم ذكر الرجل يطيل الصفر بيأخذ أسباب إجابة الدعاء بيطيل الصفر المصفر دعوته مستجابة أشعث أخبر ومنكسر حال حال أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له ما فكرتش في ليه؟ لم يستجب لك لآث فيك فربما يكون في مأكولك شبه ربما يكون قلبك غافل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يستجاب من قلب الله غافل قال الله مغفر لي اللهم ارحمني اللهم اتوب عليك كلام كلام حافظ كم ذكر بيقوله وكلا وخلاص لكن هو مش قاعد يقوله اللهم اخفر لي وحاسس بذنوبه وتقصيره وبيطلعها من قلبه هو بيتكلم وخلاص فهذا قلب غافل الله لا يستجاب لهم أو تزداد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة منه افرب بناك وبالربنا ذنب الذنب إذا أنت ما توبتش منه او تظن ان انت تبت انا رحت عملت عمره وحجيت وسويت وخلاص كده وانت ما صدقتش الله في التوبة فالذنب حائل فهو ربنا سبحانه وتعالى بيمنع عنك علشان يبقى جرس انذار عشان تاخد بالك وتراجع حساباتك فابحث في هذه الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا يستجاب للانسان باسباب كثيرة منها ما روى الترميذي وحسن الباني من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم أنت ممكن على واحد أنت شايف أنه ظلمت بس هيترتب على ده قطعة أرحم أو أنت بتدعو بأزيد من مظلمتك يعني هو ظلمك خد منك إرشين فمثلا لما حتيجي تدعو عليه يا رب أذقه من نفس الكاس لا هتروح أنت بقى ربنا يهلك ويحط فيه ويشيله ويعمله ويسويه يا عمه هو خد إرشين فيتخذ منه إرشين حاجة قدام حاجة لكن الغذ بقى يخليك تتعدى أنت في الجزاء فأنت كده بتدعو بإسم فبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإسم أو قطعة رحم ما لم يعجل يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. يبقى رابع حاجة تفقد عيوبك خامس حاجة راجع نيتك قال إنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب فربما كان في حصوله زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة خير أنت بتدعو بشيء أنت قصد منه إيه أنت عايز إيه ده أنت عايز بتقول يا رب أديني فلوس يا رب أديني فلوس ليه وإنت من جواك عشان أعرف أوري بقى اللي عملي وسوالي عشان يبقى ليه كلمة في البلد دي عشان بعد كده محدش يعرف يهوه بنحيتي لما يتفرج علي كده وعربيتي ومحالي وواواوا يبقى محدش يهوه بنحيتي أصل الغلبة هم اللي بتاكلوا في الزمن ده فهو بينو بيها ايه؟ بينو بيها الفخر بينو بيها الكبر بينو بيها الغطراصة فهذا لا يستجاب له لأنه لو أجابه يبقى حيقع فيه كبائر منكرة فيزداده اسمه أو يدعو بشيء حيأخره هو عايز أشياء معينة دنيوية فهو عايز التجوز دي لو التجوز دي مش هيضل بس هيتأخر يعني كان مكتهد وكان ماشي التجوز صاحبتنا دي ركن جنبيها فبقى حال وحال فتأخر عن الخير الذي كان فيه فالله لا يجيب دعاء لمصلحته علشان يبقى في المنزلة دي عشان كده بيجي الشباب بعد شوية أبصى ألاقيه اتفتت بطل يحضر الدرس وبطل يعمل بطل يسوي وأول ما اتجوز عايز اروح مش عارف الشهر العسل فين واعمل ايه وسوي ايه وخلاص بقى فتح الموضوع قاعد بقى يعني بقاله سنين طوال بيمني نفسه وبعد كده تفقده ويبتلي يقع في منكرات وما تصدقش ان ده فلان الفلان اللي كان معاك في المسجد انه جايب كوشة وحطت مش عارف ايه وعمل ايه ومسوي ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده, إيه ده هو عادي كده ده أنت كنت بتقول حاجة تانية خالص وهو وهو بيتكلم يقول لك لا أنا بشيل عن نفس الفتنة وما اللي انت فيه دلوقتي بقيت ايه قال في الفتنة تسقطه فده المعنى الخامس راجع نيتك المعنى السادس قال ربما كان فقد ما تفقده سببا للوقوف على الباب يمكن انت لما عاد تدعي كده تلاقي نفسك تكسرت شوية بدأت تقول هو انا وحش قوي كده هو انا حالي كده يا رب تب عليا هو انا بيني وبينك زنوب بالشكل ده يا رب افتح لي أبوابك فتوقف منكسر باكي حاسس بذلك وفقرك وانكسارك لربك سبحانه وتعالى فده يفتح لك مقامات في العبودية اعظم من هو يديك اللي كان نفسك فيه احنا مش قلنا قبل كده لو ربنا اعطاك كل اللي نفسك فيه كل شيء هو ربنا قال ايه وقاتاكم من كل ما سألتم بقالش وقاتاكم كل لان كل ما سألتمو دي هتفسد عليك حالك انت مش متصور يعني ايه كل ما تدعو دعوة تستجاب لك باي من برا كده هتبقى ايه انت قد هم بس على قدي والله حاجة كده بتمشي الحال مش اكتر مشيت طب زيادة شوية مشيت هي العملية ماشية قوي كده كل اللي نفسي فيه يعني طب خلاص بق عد بق طب نأمن مستقبل العيال والأحفاد كمان هتلاقي نفسك شوية شوية حسيت ان انت هو انت جات لك النبوة ولا حاجة انت المهدي المنتظر هتلاقي نفسك بتعمل كده بجد والناس اللي حواليك لك ايه انت مش عارف نفسك ده انت مفيش دعوة ما بتستجابش انت اكيد حاجة تانية هنا عدد ست حاجات بعض اهل العلم زادوا على هذا لان قضية تخلف الاجابة دي قضية خطيرة قوي قالوا ايه قالوا افهم المعنى ده كمان المعنى السابع بقى ان الدعاء قد يستجاب لكن في صورة غير التي كنت تتصورها فقد تكون سورة الاستجابة تتمثل في أنه صرف السوء عنك وقد تكون في أنه قد ادخر لك قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مروه الإمام أحمد المسند بإسناد الحسن ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، اللي نفسك في خد وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها انت بتقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني وبعدين ربنا سبحانه وتعالى رزقك بس رزق خفي هو انت فاهم الاجهزة اللي في جسمك دي شغالة زي انت ممكن تروح عند طبيب يقولك انت كنت متعرض لسكتة قلبية وكانت عندك مش عارف ايه واصلا رسم القلب بيقول ده انت كنت عطعف كذا كذا كذا بس انت عديت من الحالة دي وانت ولا داري ولا حاسس ولا فاهم اجاب دعوتك قلت رزقني رزقك قلت عفيني عفك بس انت عايز اللي على مزاجك وهو ربنا اعلم بما يصلحك فيبقى اه ادعوني استجب لكم هو استجاب ليك بس استجاب على وجه خفي فافهم هذا المعنى الثامن قالوا ادعوني استجب لكم الايه دي مقيده معناها ادعوني استجب لكم انشئ تقيد بله إن المسألة مرتبطة بالمشيئة وقالوا الدليل على كده قول الله عز وجل بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء لو شاء لكان قالوا لأن الأمور كلها بيد الله فإن شاء تفضل وأعطى وإن شاء عقب وحرم ومنع واحنا قلنا منعه عين العطاء لما تكلمنا في اسم الله القابض الباصط يبقى المعنى الثامن ده قالوا انه مقيد فيبقى كده مش متخلف ولا حاجة لانه على المشيئة هو اجاب بس بمشيئ المعنى التاسع قالوا ان المراد بالدعاء هنا دعاء العباد ربهم ان يتقبل منهم اعمالهم أجيب دعوة الداعي اي أجيب عبادة العابد لان الدعاء هو العباد ومعنى اجابتهم انه يثيبهم على طاعتهم انه يثيبهم على طاعتهم يبقى كده المعنى مش متقلف المعنى العاشر قالوا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أجيب هنا بمعنى أسمع أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يعني أسمع دعوة الداعي إذا دعاني وذلك كقولك في الصلاة سمع الله لمن حمد أي أجاب الله لمن حمد سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده يبقى كده المعنى قالوا أجيب هنا بمعنى أسمع المعنى الحاج عشر قالوا يتخلف الدعاء لترفع الدرجة وجابوا لها أمثلة عشان تريح قلبك عشان الناس اللي بتاعت تقول أنا دعيت ولم يستجب لي طب يا أخي ده في من هو أعظم منك دعا سنين طوال ولم يستجب له سيدنا أيوب 18 سنة 18 سنة نزل به البلاء وأجيب له بعد هذه الفترة وإمتى القصة رواها أبو يعلى وصحار الشيخ الألباني في صريحة الجزء الأول برقم 17 عن أنس قال إن أيوب نبي الله كان في بلائه 18 سنة فرفضه القريب والبعيد غير ما الناس بقت تبعد عنه الرجل ده مقتل وغلبان وحال حال فبدأوا ينقع عنه إلا رجلان من إخوانه كان من أخص إخوانه كان يغدوان إليه ويرحان إليه بصوا النفس البشرية ده نبي وهم شايفين منه كل خير الشيطان دخل بقى فواحد قال للتاني إيه؟ أتعلم والله لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد قال له ده عمل بل وسودة فالتاني رد قال له وماذاك قال له آخر منذ ثمان عشرة سنة لم يرحمه الله مصر هي نفس البشرية كده أكيد عمل له عمل طالما بطولي يبقى كان عمل بقى أيام شباب وتلاقيه بقى شوية كذا ولا كذا ولا تلاقيه عمل حاجة في السر ومحدش داري ويفطروا على الناس الكذب فقال ده بقى له 18 سنة لم يرحمه الله فيكشف عنه فلما راح إليه لم يصبر الرجل الثاني زعله فراح قال له حتى ذكر له ذلك فقال أيوب لا أدري ما يقول مصر رد حتى مش قال له ايه ايه اللي بيتقال ده قال والله ما عرفش ان انا عملت حاجة كده لا ادري ما يقول ما عرفش ان انا عملت زنب عشان كده ربنا بيعذبني وبيعقبني انا مش فاهم كده غير ان الله يعلم بص بقى الصفات الانبياء اني كنت امر على الرجلين يتنازعان يعدي الى اتنين قعدين بيتشجر فيذكران الله وهما في وسط الكلام يقول والله العظيم ده انت ده انت ويجيب سرط ربنا فبيجيب صورة ربنا في التلاحي والتشاحن وكل واحد منهم ممكن يسيء زي من النهاردة كده بقى يعملوا أو يروح سبب له الدين قال يعني كده هو بقى يعني بقى فجر يعني معاه مش ده اللي بيحصل فبيقول فيذكران الله فأرجع لبيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق ما ينفعش يقول اسم ربنا أثناء الخناقات فأنا كنت أرجع أعدى استغفر لهم ده اللي أنا كنت بعمله وأنا كنت بعمل كده غلط قال ده انت عملت حاجة كبيرة قال لهم يمكن دي غلط يمكن ما كانش ينفع عنا نعمل دي دي اللي هو حسب انها زم دي كده الذنوب وبعدين قال وكان يخرج إلى حاجته كان مراته تاخده من ايديه طبعا زمان بقى ما كانش فيه حمامات ولا حاجة فتاخده على مكان بعيد يروحوا في الصحراء يقضي فيها حاجته ويرجع لها قال فكان يخرج إلى حاجته فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ فلما كان ذات يوم أبطأ عليه كل مرة عشر دقيقة ربع ساعة ويرجع لها المرة هذه طويل أوي وأوحى الله عز وجل إلى أن في مكانه أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب قال له اجري في هذا المكان أركض برجلك هذا المكان هذا مغتسل بارد وشراب فاستبطأته فلقيته ينتظر ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليه المطر وعافاه وصار جسده لا مرض فيه فلقيته بص بص ما عارفتوش فأقبل عليها قد أذهب اللهم به من البلاء وهو على أحسن ما كان فلما رأته قالت أيبارك بارك الله فيك هل رأيت نبي الله المبتلى والله على ذلك ما رأيت أحدا أشبه منك انت أخوه على حاجة وأنا مكنتش عارفة والله انت حد من أريبه بالضبط انت شكله لما كان صحيحا فقال إني أنا هو وكان عنده مكان بيخزن فيه القمح والشعير فبعث الله صحابتين فلما كانت إحداهما على المكان اللي فيه القمح أفرغت فيه ذهبا وعلى المكان الآخر الذي كان فيه الشعير أفرغت فيه فضة حتى فاض نزل ذهب فضة عليهم فطمانطاشر سنة وفي البلاء وقال الله فيه إن وجدناه صابرا نعب العبد إنه أواب أم من عائشة في حادثة الإفك قالت وكنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي والنهاردة المتهمة في عرضها وهي العفيفة بنت العفيف الصديقة بنت الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال بشر يدخل يقول كيف تيكون وتقول أنا ما مش واخدة كده على أن النبي يتعامل معي بالطريقة دي ومعدين يقول لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا أذنب ثم اعترف ثم تاب تاب الله عليه ترمى بما رميت به من الإفك والبهتان وتدعو والمسلمون معها يدعون ولا يستجاب لهم ليه؟ ويستجاب بعد فتره المفروض بقى أول ما تقول يا رب برأني تنزل البراءة في الحال لا ياخذ الموضوع فتره والناس تقول قيلوا وقالوا المنافقين يقولوا ويعملوا ليه دا كله؟ لأنه لو أجابها في أول لحظة ما شهدت تلك الدرجات العلى التي لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ليوفى الصابرون أجرهم بغير حساب النبي صلى الله عليه وسلم سحر والحديث في الصحيحين من حديث عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دع الله أعد يدعي يدعي يدعي ولم يستجب في الحال والنبي عبا لم يستجب له في الحال فاستمر سحره زمنا ولا يعجز الله عز وجل أن يشفي نبيه من أول لحظة بل هو قادر على أن يحفظ نبيه من أن يصاب أصلا بالأذى ولكن عليه الصلاة والسلام يبتلى ويدعو ويصيبه الله على كل دعوة دعا بها ليعلي منزلته عنده سيدنا يعقوب يفقد ولده يوسف عشرات السنين ومع ذلك لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله ويقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وجده الخليل إبراهيم يبشره الملائكة بالغلام الحليم قال بشرتموني على الثاني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون بعد السنين دي كلها ما احنا دعينا زمان بقى وخلاص ان ربنا يبعث لنا الأولاد وربنا ما أرشيحنا رضين قالوا لا ربنا هيرزقك الولد فهكذا يبقى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى امتن على من هو أعظم منك امتن عليه مثل ذلك اخر عنه الإجابة ليرفع درجته قال تفرح المعنى الثاني عشر قالوا اجيب دعوة الداعي اي اذا استوفى الداعي اداب الدعاء, الدعاء وانتفت الموانع إنما أنت ما عملتش كده أخلت بشرط من الشروط أو أدب من الآداب فلم يستجب لك يبقى منع عنك ذلك وأخيرا قالوا تتخلف في الأسباب فلا يجاب بمعنى تصوروا واحد كده مثلا يقولوا يا رب رزقني الأولاد وما تجوز أنت بتهذر واحد قاعد في بيتهم يقول لك يا رب ابعات لي فلوس طيب أنت نزلتش تشتغل لا أنا هو ربنا سيبعاتهم لي على باب بيتي ستلاقي حد دلوقتي يأتي لك أنت مالكش دعوه أنت بقى نوالي من أولياء الله الصلاحين فبقى التخريف دي أنه هو متصور أن المسألة أنه هو من غير ما يتخذ الأسباب أنه ربنا سيرزقه فتخلفت الأسباب فهذا يسمى اعتداء في الدعاء عارف نظامنا كده رب حرر الأقصى رب رب حرر لنا الأقصى وإحنا عادينا في بيوتنا عادينا نتفرج على الجزيرة وسين إن ومش عارف ايه وإحنا عادينا نتفرج بس كدا. ربنا ينصرهم. ربنا للأقصى رب يحميه يبقى كده يستجاب احنا بقى عندنا المعنى ده طب فين اتخاذ الأسباب فين الإعداد طب حتى إصلاح الحال احنا النش دلوقتي خلاص الناس كلها هتجيس على الأقل إصلاح البيت إصلاح المجتمع نبتدي نعمل أي حاجة إنما كل واحد قاعد من بعيد لبعيد ومن غير ما يتخذ الأسباب يقول لك ربنا ينصرهم هذا اعتداء في الدعاء فهذا الاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة احنا كده ذكرنا 13 معنى لقضية تخلف الإجابة ليه؟ طيب مسألة تانية خدنا كده المسألة الأولى دي عشان نفهم فقه الدعاء كويس فقه الإجابة طيب من عجلت له دعوته في الدنيا هل ينقص هذا من أجره في الآخرة ايه رأيكم واحد دلوقتي دعا أن ربنا يديله رزق كبير ربنا رزقه في الدنيا معنى كده أنه حيمنع عنه في الآخرة هتقولوا لأ هقول لكم فيه اللي يشهد لذا وليشهد لذا اللي يشهد ان الاثنين يعني يجمع له خيري الدنيا والآخرة انه اصلا مبنى امرنا بمثل ذلك وصنع ذلك مع انبيائه واوليائه النبي صلى الله عليه وسلم شرح الله صدره ورفع له ذكرى وفتحت له الامصار ثم هو يوم القيامة سيد ولدي آدم يعني جمع له خير الدنيا وخير الاخرة سيدنا عيسى كان وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين سيدنا يوسف آتاه الله من الملك وعلمه من تويل الأحاديث ثم هو يوم القيامة في الدرجات العلوى والنعيم المقيم يبقى ما يمتنعش إن ربنا يجمع الخير دنيا وأخرة على الواحد ومن ثم فلا ينبغي أن يقصر الإنسان في الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بل إن أكثر دعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار كان يختم بها جلوسه في المجالس وكان يختم بها طوافة ربنا قاتل في الدنيا حسنا وفي القيرة حسنا وقنا عذاب النور قاله بس أصلي فيه أحاديث بقى بتقول غير كذ زي إيه زي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة قال لك أهو ما هو تعجلها في الدنيا فمخذهاش في الأخرة أجابوا على المعنى ده قالوا هذا أمر مخصوص للأنبياء هو قال لكل نبي ما قالش لكل الناس فهذا أمر مخصوص للأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء وسيد الأنبياء ولذلك كان أفضلهم عملا عشان كده اختبأ دعوته ليوم القيامة سيدنا سعد النبي وقص كان مجاب الدعوة والأثر في مستدرك الحاكم من حديث سعد أن رجل نال من عليه فدعا عليه سعد واحد قدام سيدنا سعد رح يقعد يشن في سيدنا علي تكلم بما لا يصح له فجاءته ناقة أو جمل فقتلته فأعتق سعد نسمة وقال والله لا أدعو على أحد بعد ذلك مش مستخدمها دي خلاص ما بتيجي، فلا لا لا مش هستخدم بقى الوسيلة اللي معايا دي قال والله لا أدعو على أحد بعد ذلك فقاله هو وخافه ان كده كان يريد ادخار الإجابة للآخرة فصار انه دعوته أجيبت في الدنيا فكده مش هياخد رصيد في الأخرة قالوا لأن هنا المسألة أنه رأى أن العفو أعلى مش إن هو دعوته خطأ إنه, شاف أنه كان لازم يعمل الأفضل والأفضل أنه كان يعفو فعشان كده قال أنا مش هستخدمها تاني سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعو الله فليوسع على أمتك أظن الحال بقى كده لما أنت تشوف أحوال المسلمين وغلابة المسلمين فتقول طب ما كان النبي تعالهم بقى قال فإن فارس والروم قد وسع الله عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله حتى لا نسمع تتفتنش وتعطوا الأمريكا وأوروبا وإحنا الغلابة فجلس النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا كان قاعد متكئا فقام وقال او في هذا أنت يا ابن الخطاب هي دي اللي شغلك قوي أولا في هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا قال له انت عايز دنيا ولا اخرى يا ابن الخطاب انت عايز يبقى معاك ملك الدنيا وملك الاخرى ما تنفعش ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا ان الدنيا تتفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجههم انه قال له ادعي لنا فلم يرد ذلك الشاهد في القصة دي ايه بقى قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة السوداء التي كانت تسرع ان شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجن قالوا يعني معنى كده إنه اللي حتعجله الإجابة في الدنيا حينقص من أجره الأخروي قالوا حينقص من منزلته هو كان قدامه حكتين زي المرأة دي يا تسبوري ودركتك تعلى يدعو لك دلوقتي وفي الحالة دي حيبقى منزلتك أدنى بس هتعيشي في حال أفضل اختاري يبقى هو أنزل من منزلته إنما مش معنى أن أنا أدعو بشيء من الدنيا إن ده معنى إنه هيألم أخرس إنما صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأشياء من مثل ذلك يقول اللهم وسع لي في داري أنا رب عايش في طل وصالح فأنا رب عايز أعود في أربع عواد عندي أولادي وعايز أفصل البنات عن البنين وعايز كذا والدنيا فيها ضيق فهل هذا الطلب طلب غير شرعي لا طلب شرعي طلب شرعي على هذا كان يقول اللهم وسع ليه في داري معنى بقى النبي قال اللهم وسع ليه في داري ان معناها انه بعد كده حتقلل الدعوة دي من منزلته في الجنة لا أضع بخيري الدنيا والاخرة بس خير الدنيا اللي ينفعك في الاخرة مش ان انت تضعب بشيء من الدنيا وبعد كده يفتنك في الدنيا فيسلبك رصيدك في الاخرة فهمتوا المعنى ده مسألة الثالثة يستحب لإجابة الدعاء طلب الدعاء من أهل الفضل عشان الدعاء يبقى مستجاب روح لحد تتوسم فيه الصلاح قلوا دعيلي وعندنا فيها قصة سيدنا عمر مع قويس القرني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان في واحد حيجيركه من اليمن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء من الغيب قال لهم في واحد حيجيركه من اليمن ووصفهو لهم وقال لهم اسمه قال لهم اسمه قويس بن عامر حيجيركم مع عمداد أهل اليمن من الحتة الف من القوم الفلاني، من الحي الفلاني، من مراد، ثم من قرن كان به برص، كان عنده البرض الجلدي ده فبرأ إلا موضع درهم. هتلاقوا ليه علامة في جسمه إنه حتى كده بين من جسد أو من يده فيها موضع ما تبقى من البرص. له والده هو بها بر لو أقسم على الله لا أبرف، فإن استطعت أن يستغفر لك فافرح. مين بقى ويس القرني؟ فلما فتح الله عز وجل على المسلمين في عهد سيدنا عمر اليمن عمر أول ما جم القبائل بتاعة اليمن أعد يقول أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ أعد بيتفقده حتى أت على أويس وقال أنت أويس بن عامر؟ قال نعم قال من مراد؟ قال نعم قال ثم من قرن؟ قال نعم قال كان بك برس فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم قال لك والدة؟ قال نعم فقال له الحديث ثم قال له فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد اللي نفسك فيه عملهورك فقال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها هكتب لك دلوقتي شيك للراجل الولي يصرفهولك هعمل لك دلوقتي اللي نفسك فيه ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحبوا إليا مش عايز حد يعرفه لأن قويس ده كان الطقي النقي الخفي الأخفي الأخفياء فالشاهد منها أن سيدنا عمر طلب منه الاستغفار طلب منه الدعاء وفي صحيح مسلم من حديث صلفوان وكانت تحته الدرداء الدرداء دي اللي هي بنت سيدنا أبو الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبو الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء لا أحمد فقالت أتريد الحج العام انت حج السنة دي فقلت نعم قالت فادع الله لنا بخير أيضا أنت حتحج دي طب بالله عليك ادعي لنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دع لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل اللي هو الدعاء بظهر الغيب الشاهد منه التماس الدعاء من أهل الخير طب هل يدعو المسلم لأخيه كلما طلب منه الدعاء عشان فيه ناس بتوقعك فحركك تقول لك تدعيلي لازم تدعيلي تتر بقى يتصل عليك النهاردة في خيام الليل افتكرني بالاسم افرض نسيت انت بتواقعني في حرج ليه قالوا لا يجب اذا قال لك شخص ادعو الله لي بكذا وبكذا ان تدعو فقد طلب رجل من النبي ان يجعله من السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب فقال سبقك بها عكاش يعني قال له, قال له انا منهم كمان ادعيلي بقى انا كمان ما قالوش بقى ساعتها طيب خلاص وانت كمان فأي حد يدعي يستجيب له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبقك بها عكاجا فدل ذلك على أنه ليس كل طلب يستجاب فلو واحد يوقعك في هذا الحرج قديني اديتك المخرج منها أو بقى يعني دايما تدعي بالعموم اللهم من سألني الدعاء فأعطيه سؤولة خرجت منه علشان خاطر ما تبقاش فيها مشكلة طيب ايه رأيكم في المسألة دي بقى مسألة الرابعة اتنين بيدعوا على نفس الحاجة أنا عارف إن فلان عايز يجوز فلانا كويس وأنا فلانا دي عيني عليها طيب ينفع أدعي وأنا عارف أنه أعيزها وبيدعي ربنا يمكن قدامي يا رب عايز فلانا ينفع عنا جنبيب يا رحيل طيب أنا يا رب اللي عايزها <تصفيق> قالوا المنازعة في الدعاء هل هذا يجوز؟ قالوا خذوا بالكوا بقى أهل العلم فصلوا المسألة قالوا إذا كان أن لهذا الأمر فيكره لغيره أن يسأل ربه نفس السؤال يعني لو أنت مش كف ان أنت تتزوج هذه المرأة امرأة صالحة وأنت تريدها أو امرأة لها حال معين وأنت مش كف إليها فتلاقي واحد بيدع هو الذي كف إليها ما ينفعش ان أنت تدعو بنفس الدعاء أو حاجة تانية واحد عايز يبقى إمام المسجد وفي واحد كف هو أكفأ منه إن هو اليذي أم الناس فما ينفعش هو أن يدعو بهذه الدعوة هو غير كف وقالوا أولا لأن ربنا قالوا يأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في فين معنى الإ وقالوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عرض له الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع صلاة علي فأمكنني الله منه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان في الصلاة ذي النبي تحرك فلما تحرك كذا السحبة اللي عمله لغاية ما دنا من ناحية السارية اللي قدامه كان إبا بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوثق الشيطان وقال لهم ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرتوا مصدبا قول سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خسان إن دي مش بتاعتي إن ربنا سبحانه وتعالى استجابها وقال لا ينبغي لأحد من بعدي فما ينفعش إن أنا أدعو بدعوة أنا مش كفء لها لأن ربنا أجاب دعوة سليمان وأنا لست بكفء لأن أدعو بنفس الدعوة فاستفدنا منها إنما ينفعش تدعو بذلك وقالوا فيها حسد يا رب هي تقول لا عشان أتجوز هنا تتمنى زوال النعمة عنه لتكون لك هو ده الحسد إنما في واحد مثلا يتقدم للإمام وبيتلعص محلط حال فإن دعا الله عز وجل إنه هو يمكنه في ذلك علشان خاطر يقيم الشرع مش عشان هو يبقى بسلمته لا علشان يبقى المعنى ده هذه لا إشكال فيها دي بيسموها مسألة المنازعة في الدعاء سنة الخمسة مسألة تعليق الدعاء الصح ايه؟ الصح تقول يا رب ان شئت اغفر لي يا رب ان شئت شفيني ان كان الشفاء خيرا لي يعني انت تقول يا رب لو كان الشفاء خير لي اش ده الصح؟ ولا تعزم في الدعاء بهذا وذاك اتت السنة ولكن اكثر الدعاء الوارد في الكتاب والسنة على الجزم. سيدنا إبراهيم يقول وارزق أهله من الثمرات سيدنا عيسى وارزقنا وأنت خير الرازقين سيدنا سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعد النبي في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والطقى والعفاف والغنى إلى آخر هذه الدعوات وقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح مسلم إذا دع أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول لنا اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكرها له ما فيش حاجة بتكرهك هو ربنا يريدك إنك تعزم في الدعاء قالوا لكن في موطنين ينفع تقول إن شئت في الاستخارة لأن فيها كده اللهم إن كنت تعلم أن هذا خيرا لي فقدره لي وإسره لي ثم بارك لي فيه كنت تعلم إن هذا الشيء شر لي أصرفه عني وصرفني عنه وأخذر لي خير حيث ما كان ثم ردني به فأنت كده بتقول كان خيرا لي بتعلقه إن كان خيرا لي دهولي قاله في الاستخارة والمعنى الثاني إن خشي على نفسه الفتنة فيقول أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني ما علمت الوفاة خيرا لي طيب المسألة الست افردوا واحد دعا بدعوة في وقت غضب تحصل كتير بقى من الأب مع أولاده روح ربنا يعمل فيك ويسوي أو أنت في أي موطن موطن تروح شديت وبالذات بقى يعني الأمهات ما بتتوسطش في الكلام ده فهل ينفع يرجع عن الدعاء وهل الرجوع عن الدعاء ده مؤثر قالوا آه والدليل على ذلك إنه في غير ما موضع ورد رجوع الأنبياء عن دعائهم مثلا سيدنا نوح قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق أن تحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعزك أن تكون من الجاهلين فما كان منه إلا أن تراجع فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من القاسرين فتراجع سيدنا إبراهيم سأل المغفرة لأبيه قال وغفر لأبي إنه كان من الضالين فقال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عم موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه الحليم رجع خلاص سيدنا موسى لما قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعيقة فلما أفق قالت هبت إليك فرجع وأنا أول المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في غير ما موضع لما أخبر إنه حيبقى في يوم الحش وحيرد الناس على الحو فيقول يا ربي أصحابي أصحابي بيدعه أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فيتراجع عن الدعاء ويقول سحقا صحقا صحقا بعضا بعضا لمن بدل بعضي وغير يبقى ينفع تتراجع عن الدعاء آه. طب ينفع تستدرك على الدعاء يعني إيه تستدرك على الدعاء إذا دع شخص الدعوة ورأيت أن فيها خطأ واحد بيدعي لك أو بيدعو بأي دعاء ممكن تيجي تروح أنت مصحح له مستدرك عليه نعم ورد ذلك والقصة في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة وذكر الحديث وفيه وبينما صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على داب فارها وشارها الولد بيرضع وعد رجل في موكب وعربيه إيه وحاجة إيه فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا يا ريت الولد يطلع كده زي الناس الكبارة زي فترك السجي وأقبل إليه فنظر إليه الولد رحب بص على نحى الرجل وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل إلى ثدي أمه فجعل يرضع فهي هرش الدمخ إيه اللي بيحصل ده قلت لك أنا حصل لي حاجة النهاردة ولا إيه؟ قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكر تضاعه بإصبعه في فمه وجعل يمص النبي صلى الله عليه وسلم أعد شبه الموضوع كمشي زاي ساب الثدي وبص على الرجل وقال الكلمتين ورجع تاني قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقول زنت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل مسكين واحدة افترة وقعدين يضربوا فيها وقالوا انت زانية انت حرمية انت كذا فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثله يا رب ابني ما يطلع الناس دي خالص فترك الرضيع الثدي ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها قال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا تراجع الحديث هنا قالت لا في حاجة أنا المرة الفاتة وقلت أنا في دماغي حاجة المرة دي لا فقالت حلقي قلت له أنت حصل لك حاجة في هناك مرة رجل حسن الهي فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثل ومر بهذه الأم وهم يضربونها ويقولون زنت وسرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها فقال الولد الغلام الصغير وهو في الماء إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها الشهد العلماء واخدين منه بقى إنه استدرك على أمه فيجوز الاستدراك على الدعاء بسرعة بقى من غير ما نفصل الأدلة الشرعية إيه هي الأداب بقى والأسباب لإجابة الدعاء في نقاط واحد التوبة إن أنت قبل ما تدعي قبل ما ترفع إيديك جد التوبتك اتنين اعترف بذنبك لأنه من أسباب إجابة الدعاء زي في حديث سيد الاستغفار وغيره أنه سبب من الأسباب التي توجب له الإجابة إن شاء الله يعترف بذنبك تلاتة تستقبل القبلة أربعة يستحب الوضوء قبله ان أنت تبقى على وضوء خمسة الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم الراجل لما دعا أبدأ من النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله مخفر لي وارحمني فقال عجلت أيها المصلي أي أيها الداعي الصلاة معناها الدعاء إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهل وصلي علي ثمده قال له يبقى خمس حاجة السناء قبل الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ستة الجزم واليقين على الله بالإجابة وإنت بتدعي تشل. أنا منفعش أنا عارف أن الدعاء ده مش هيستجاب بس الله مغفر ما كده منفعش هو ماشي إحنا لا نستحق لكن هو كريم فاجزم وتيقن بأن الله يجيب سبعة الإلحاح والعزم في المسألة أن تلح على الله عز وجل فالله يحب منك ذلك أن تلح عليه وكان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينبدر كان يستغيث بالله اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض حتى يقول له أبو بكر كفاك مناشدتك رب حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال سيهزم الجمع ويولون الدبر وقد كان فيها الحاح النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل والصغاثته به فهذا الأدب السابع تمانية أن تدعو ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم حd في جامع الترمذي بإسنانة صحيح من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم اجره من النار يبقى الدعاء ثلاثا تسعة رفع اليدين لأن هذا كان فعله صلى الله عليه عليه وسلم روا البخاري أن ابن عمر قال رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد لما قتل الرجل وكان قد أسلم يعني تظاهر بإسلامه وأخرج البخاري في صحيح عن أبي موسى قال دع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه ودي كانت صفة مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء لو النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في الدعاء بيدعي بقى حاجة من أمور الأمة أو شيء من أمور الجل كان يرفع يديه حتى يظهر بايات إبطيه صلى الله عليه وسلم عاشراً الدعاء في كل الأحوال إن أنت تدعو في كل وقت في البأساء والضراء وفي الصراء قال صلى الله عليه وسلم من صره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر من الدعاء في الرخاء حداشر عدم الدعاء على الأهل والمال قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون تلاقي دايما للأسف الشديد واحنا بنتكلم الله يخرب بيت يا ابني ما أنت بتدعي عليك أنت عب تدعي على ابنك طل يا ربنا يخرب بيتك طب هيتخرب بيتك انت اللي انت عب تدعي على نفسك ما ينفعش ففي أمور تجري على أنسلة الناس ينبغي أن يعفوا عنها ألسنتك 12 لا يسأل غير الله إذا سألت فاسأله فسأل الله فلا يستعين بأحد 13 يسأل الله بأسمائه الحسنة ولله الأسماء والحسنة فادعوه بها 14 لا يتكلف السجع في الدعاء ودي طلعت بقى من أيام الشرائط اللهم مش عارف ايه والناس قاعدة بقى ايه ماشية في الأغاني دعاء هذا معه احنا مش بنعمل مقطوعة انشادية وتبقى شكلها حلو قاعدين بننغم فيها وبنعملها توشيح ده دعاء ده عبادة فلا يتكلف السجع في الدعاء لأن هذا من نهيه صلى الله عليه وسلم يوضح هذا ما البخاري في صحيحه من نصيحة ابن عباس لأحد أصحابه قال حدث الناس كل جمعة مرة فإن أبيت فمرتين هو بيقول لهم اديهم درس مرة أو اديهم مرتين أو ثلاثة ولا تمل الناس ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثين فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم ولكن انصد فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون ثم قال فانظر السجعة من الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك خمستاشر التضرع والخشوع والرغبة والرهبة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ستاشر الدعاء بصالح العمل ينفع, ينفع تتوسل بصالح العمل يعني ينفع تقول يا رب أنا عمري في حياتي مزنيت يا رب أنا عمري في حياتي ممدت إيدي على ما الحرام أنا عمري في حياتي ما عملت كذا يا رب اسمع لي كذا آه زي, إيه بقى؟ زي قصة أصحاب الغار لما كل واحد منهم توسل بعمله الصالح أنا كنت بعمل كذا كذا وكذا يا رب كنت تعلم أن أنا عملت الكلام ده خالص لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه الصخرة تنفرج في الثلاث مشاهد سبعتاشر استحباب أن تتباكى وتبكي حال الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يصنع ذلك لما تلا قول الله عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وقول معيسة إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم رفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي أمتي ثم بكى صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك 18 أن تظهر فقرك له زي ما سيدنا يبقى له رب إني مسني الضر أنا غلبان يا رب وأنا ابتليت وأنت أرحم الرحمين فتظهر لك افتقارك وشكواك وضعفك 19 حسن ظنك في الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن به ما شاء تظن أنه يجيب دعوتك احنا قلنا الله المجيد فتحسن الظن فيه سبحانه وتعالى 20 تدعو بجوامع الدعاء زي الأدعية الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجمع ذلك أن تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك مما استعذك منه عبدك ونبيك محمد يمن تدعيد بكل الدعاء اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم سألته كل اللي سأل النبي وكل شيء استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فيستحب أن تجمع في الدعاء كان يقول صلى الله عليه وسلم الله من يعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل جوامع الدعاء 21 يتحرى الأوقات المستحبة في الدعاء زي ليلة القدر. في جوف الليل المظلم دبر الصلوات المكتوبة بين الأزام والإقامة عند النداء للصلوات ساعة الأزام وبعض الأذان آخر ساعة من ساعات العصر يوم الجمعة ساعة إجابة ساعة في الليل ولعلها في الثلث الأخير عند شرب ماء زمزم عند دعاء الاستفتاح في النوافل وانت بتقول دعاء الاستفتاح للصلاة تدعو كذلك عند قراءة الفاتحة في الصلاة واستحضر ما يقال فيها فقولك آمين تؤمن عليه الملائكة ولو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر ما تقدم من ذنبك كذلك السجود بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير تدعو الله عز وجل دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب عند استيقاظك من النوم عندما تقول دعوى الذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له إلى غير ذلك نزول المطر دعوة المظلوم دعوة الناس بعد وفاة الميت الدعاء يوم عند صياح الديك الأوقات التي تسمى أوقات إجابة الدعاء أخيرا من آداب الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه يعني ونت ابتدعي ابتدي بنفسك كما جاء في قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وكما قال جل وعلا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وقوله تبارك وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأختم بهذه القصة من باب فاكهة المجلس ذكر هذه القصة الدميري في كتاب حياة الحيوان عن حماد ابن سلمة أن عاصم ابن أبي النجود وكان عاصم هذا شيخ القراء في زمانه أصابته خصاصة أصابته شدة وما أشمع فلوس قال فجئت إلى بعض إخواني فأخبرته بأمري فرأيت في وجهه الكراهة فرح يستلف قال فخرجت من منزله فصليت ما شاء الله ثم وضعت وجهي على الأرض وقلت يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عمن سواك قال فوالله ما رفعت رأسي حتى سمعت وقع بقربي رفعت رأسي لقيت حاجة دبت فرفعت رأسي فإذا حداء حدايا طرحت كيسا أحمر فأخذت الكيس فإذا فيه ثمانون دينارا وجوهر ملفوفة في قطلة قال فبعت الجوهرة بمال عظيم وفضلة الدنانير فاشتريت بها عقارا وحمدت الله على ذلك فنسأل الله المجيب أن يجيب دعاءنا وأن يستجيب لنا وأن يأخذ بنواصينا إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه